بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُخْزِيهِ وَلَا مُعَذِّبَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنَّ لَهُ لَذِيقًا ۝ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ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 بل الظالمون في الظلال مبين